ب س م الله الرحمن الرحيم القارئة قارئة من و م من ا أدراك قارئة ي و م يكون ا ل ن ا س كالفراش ا ل م ب ث ث و وتكون ا ل ج ب ا للعلوم ك ا ه ن ا م ش ف أ الاسلاميه من ث ق ت م و ز ي في عيشة ن ه فهو م خفت موازينه فهمه ه ا و ي ة وما أ د ر ا ك م ا ه ي نار حاميه ة تم تنزيل ذ ه المادة من موقع نداء الإسلام من موقع www.islam-call.com